ب سل م ا ل ل ه ا رحم ن ا ل رحيم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة وسلم ا ل ا على رسول الله مرحبا بكم هذا ج ه ا د الترباني يحييكم في ا ل ح ل ق ة ا ل ع ا ش ر ة من برنامج العظماء المائه وهي ا ل ح ل ق ة التي سنستكمل بها ق ص ة اكتشاف المسلمين لامريكا أ م ر ي ك بداية أحب أن أشكر كل ن علق أو ش ا ك معنا ف البرنامج قصوصا بعد الحلقة التاسعة بعد و م من سعدت ل ل الكبير الذي تلا تلك الحلقة فقد بعث لي البعض على سبيل المثال ت ف فقد ا ع بعث بصور عن اكتشاف جديد لمقابر ق د ي م ة في أ م ر ي ك ا م ص ح و ب ة بكتابات ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة بالخط الكوفي والتي قدر المؤرخون زمنها إلى مئات السنين من قبل وصول كولومبوس وصلتني الدكتورة تخبروني وجود زمنها مئات السنين لأمريكا رسالة أخرى وصلتني من الدكتورة شفاء الفقيح بها بأنها لاحظت أثناء إقامتها أمريكا إلى قبل علي الأبنية في قدر أخرى من من بعض ا ل ت بنيت ي يشبه الطراز الإسلامي بشكل ن الطراز ل ا أ د ل العمارة ل س ي في ا د ك ت و ر ة شفاعه ا ل ف ق ي ه أ ض ا ف ت ب أ ن زوجها الد ك ت و ر إ ب ر ا ه ي م موسى نصار والذي درس في كوبا لاحظ أ ي ض ا في إ ح د ى زياراته ا ل أ خ ي ر ة إ ل ى كوبا ب ر ف ق ة ابنهم ا ل أ ك ب ر موسى وجود أ بل ن ي يظهر ة ع ي الأندلسي ه ا الطابع بشكل وجدوا ا ض ح بل و في كوبا مطعما نقشت على جدرانه عبارة لا غالب إلا الله وهو الذي تشاهدونه في هذه الصورة وبغض ه تشاهدونه هذه و الصورة و الذي في النظر عن الزمن الذي بني فيه هذا المبنى إ ن كان قديما أ و حديثا فإن إسلامية وجود كتابات إسلامية على جدران د و ل ة مثل كوبا يدعو للتساؤل و ا ل ت أ م ل على فكره ة عبارة لا غالب لا إلا ا ل ل كانت شعار د و ل ة بني ا ل أ ح م ر في غ ر ن ا ط ة ومن زر قصر الدلائل ح سيلاحظ م مكتوبة مكان ر ا أنها هناك ا ء في كل ل ا ل ع م ر ا ن ي ة التي تثبت وجود المسلمين في أ م ر ي ك ا قبل كولومبوس ب م ئ ة السنين تم رصد الكثير منها من قبل علماء بارزين من أ م ث ا ل البروفيسور الكندي من أ ص ل لبناني يوسف مروى قام بدراسات تاريخية مهمة عن ومن ج و د ا ا ل ل إ س في في أمريكا قبل وصول إليها وأخرج كولومبوس مهما في هذا المجال بحثا هذا قبل وصول س ن ناع ش ر ه على ل صفحة في ف ا ي س بين و ومن ك إن شاء الله ب العلماء ا ل أ ف ا ض ل الذين رصدوا الوجود ا ل إ س ل ا م ي القديم في أ م ر ي ك ا هو البروفيسور المغربي الكبير محمد الكتاني ي والذي استفدت منه شخصيا في رحمه منه الله استفدت كتابة ا ت ك ب حيث أن معظم البروفيسور م م ع ل التي و وردت ا ا ت ت في ك ي وفي الحلقة الماضية حول المسلمين حول اكتشاف الحلقة ل م أ ي هي إلا نتيجة ك ا ما إلا لأبحاث هذا الرجل م لما قدمه علماء ا أنا إلا ناقل أ ا ا ض ل مثله ومثل ل و ب ر ف مروى الكتاني ب ر ر و و ف ي س ا ل أ س س أيضا علم ا ل أ ق ل ي ا ت ا ل إ س ل ا م ي ة وعمل في ن ه ا ي ة حياته على إ ع ا د ة ا ل أ ن د ل س ي ي ن في إ س ب ا ن ي ا إ ل ى أ ص و ل ه م ا ل إ س ل ا م ي ة وقد تشرفت ب ر س ا ل ة ر ق ي ق ة من كريمته الدكتوره حسناء الشريف الكتاني بعد عرض الحلقه ة الماضية تخبرني ي ف الماضيه بأن سيدونيا دوقة ا ت ي في ذكرناها الحلقة ا ل ة طلبت ل من و ا د ا شخصيا أن الوثائق السرية التي وجدتها في قصرها والتي تتناول أسرار وجود المسلمين في أمريكا وذلك خوفا من إحراق الإسبان لهذه الوثائق بعد موتها يستلم في في أن من وذلك لهذه وجود بعد ومن بين ا ل أ ش ي ا ء التي لم أ ك ن أ ع ل م ه ا شخصيا م ع ل و م ة من أ ح د ا ل أ ص د ق ا ء الذين عاشوا في أ م ر ي ك ا ا ل ل ا ت ي ن ي ة وعاشروا الهنود الحمر أ خ ب ر ن ي بها ب أ ن قبائل المابوتشي تشيع فيهم ع ا د ة تعدد الزوجات وتكون عدد الزوجات لديهم أربع ز و ج اربع ت أ زوجات بالتحديد وهذا موثق في هذا الكتاب الذي يتناول ح ي ا ة قبائل المابوتشي من بين التقرير الفعل ي وصلتني أيضاً على ل ل ا ح ة الماضية ا م ش ك ا ا ا ت ت من م بعض ب ع ل ن ل ت ق يبين ر الجزيرة التقرير أعدته قناة ي ش ه ا د ة الضابط السابق في ا ل ب ح ر ي ة ا ل ب ر ي ط ا ن ي ة وعالم المحيطات كيفن مانزيس والذي صرح ب أ ن أ م ي ر ا ل مسلم في الصين هو من اكتشف ا ل ق ا ر ة ا ل أ م ر ي ك ي ة قبل ا ل إ ي ط ا ل ي كريستوفر كولومبوس والحقيقة أن هذا البحر الصيني المسلم أن أ ر د ت أ ن أ ف ر د له ح ل ق ة خ ا ص ة له في المستقبل إ ذ ا ما شاء الله ذلك ولكن ل ن أ خ ذ ا ل آ ن ص و ر ة ب س ي ط ة عن هذا البحار المسلم اسمه تشينغ خا و اسمه ب ا ل ع ر ب ي ة حجي محمود شمس ينتمي ل ق و م ي ة هوي المسلمه في الصين و على ف ك ر ة يوجد في الصين ملايين المسلمين الذين لا نعلم عنهم شيئا المهم أ ن تشينغ خا عين من قبل ا ل إ م ب ر ا ط و ر الصيني أ م ي ر ا ل ل ب ح ر ي ة ا ل ص ي ن ي ة ف أ ب ح ر ب أ س ط و ل ه عبر بحار الدنيا كلها حتى حج بيت الله الحرام في م ك ة ووصل إ ل ى مناطق ن ا ئ ي ة في آ س ي ا و أ ف ر ي ق ي ا ليقص للصينيين ما رأاه من عجائب في أسفاره هذه مثلا لوحة أثرية لزرافة أحضرها من الصومال إلى الصين في أثرية من من ما رأاه عجائب أسفاره أحضرها هذه ر ب م المهم كانت أ و زرافة يراها الصينيون أ ن هذا ا ل ب ح ر المسلم استمر في استكشافاته ورحلاته حتى اكتشف أ س ت ر ا ل ي ا قبل أ ن يصلها البحار ا ل إ ن ج ل ي ز ي جيمس كوك بمئات السنين يعني ليست فقط أمريكا التي المسلمون بل أستراليا أيضا أمريكا المسلمون بل وصل رحلاته حتى وصل إلى شامس اكتشفها حتى فقط محمود حج تاملوا اكتشفت معي يا اخوه تاريخ المسلمين العظيم ستلاحظون خلال الحلقات القادمة إن شاء الله أن تاريخ الأرض بأسرها الحلقات تاريخ خلال القادمة الله الأرض مبالغة شاء بدون إن أن ه و تاريخ ا ل إ س ل ا م والمسلمين د ع و ن ا ا ل آ ن ن ب د أ بسبر أ غ و ا ر ق ص ة عظيمنا لهذه ا ل ح ل ق ة وهو المستكشف ا ل إ س ل ا م ي الكبير والقائد البحري العملاق بيري رييس س سمع كم منا الاسم بهذا من قبل ر ر ي ي ا اسمه الكامل أحمد بيري. وريس أو رئيس كان اللقب العربي الذي يطلقه العثمانيون يطلقه على أحمد محيددين بيري وريس رئيس أو القادة、البحريين. ويعني ريس البحرية أو رئيس ا ل ب ح ر ي ة أ و رئيس ا ل ب ح ر ي ة والذي استبدلناه ل ل أ س ف في الفترات ا ل أ خ ي ر ة بالقبطان ا ل م ح ر ف ة من ا ل ك ل م ة ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة كابتن بيري رئيس ولد في م د ي ن ة غاليبولي ا ل و ا ق ع ة غرب إ س ط ن ب و ل وهذه ا ل م د ي ن ة كانت ب م ث ا ب ة المركز الرئيسي لقوات ا ل ب ح ر ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة قبل أ ن تتحول إ ل ى الجزائر بعد ذلك قال عنها مفتي الدولة العثمانية مفتي أ و كما كانوا يطلقون ع ل ل ل ي شيخ ه ا إ س ا م ابن كمال و ه و مؤلف ك ت ا بطلنا تاريخ حياتهم كالتماسيح وكانت أسرتهم القوارب وهدهدتهم عثمان قال جاليبولي أبناء جاليبولي أمضوا البحر القوارب البحر والسفن ليلا ونهارا مدينة في آل عن وعظمة إن بيري ريس كانت ن ت ي ج ة ل ت ر ب ي ة ع ظ ي م ة من قبل عمه قبل وعندما يرزق ا ل إ ن س ا ن عما صالحا يهتم بابن أ خ ي ه ويعلمه ويربيه فقد رزق ا ل إ ن س ا ن منا رزقا كبيرا هذا بأسره اسمه عنهم الذين العم عملاقا عمالقة الإسلام كان عملاقا عمالقة التاريخ الريس كمال عليك فقط أن تعلم أن الأخوين بربروسا الذين تحدثنا عنهم في الحلقة لم بل عليك تعلم السادسة من من يكن في أن أن فقط فحسب و غ ي ر ه كما ي الرئيس ب د أ ت عندما استدعاه السلطان بايزيد الثاني ابن السلطان محمد الفاتح وسلمه تكليفا جهاديا ل م ح ا و ل ة إ ن ق ا ذ ا ل أ ن د ل س من السقوط في أ ي ا م ه ا ا ل أ خ ي ر ة و م س ا ع د ة الملك محمد الصغير ملك غرناطه آخر معاقل المسلمين في الأندلس في وفعلا تحرك بطلنا كما ا ر ئ ي س ب ر ف ق ة ابن أ خ ي ه محي الدين نحو ا ل أ ن د ل س وفعلا استطاع مجاهد ال عثمان العظيم كما ا ر ئ ي س ب م س ا ع د ة ابن أ خ ي ه محي الدين من تحرير م د ي ن ة ملقا وقصف م د ي ن ة أ ل م ي ر ي ا في م ح ا و ل ة أ خ ي ر ة ل إ ن ق ا ذ الاندلس أ ن د ل ل س إ أ ا ل أ ن أخوان ظروف كانت ساقطة لا محالة لعدة ظروف س ن أ ت ي على ذكرها في الحلقات ا ل ق ا د م ة إ ن شاء الله وذلك في معرض حديثنا عن ق ص ة ا ل أ ن د ل س من الفتح إلى الى س ريس سقوط الأندلس الأندلسيين ق قام برفقة ابن أخيه محي الدين بإنقاذ و وحملهم ط المهم لما كمان ابن ل حتمية محيد أخيه أدرك دين ع سفنهم إلى خ ا ر ج ا ل أ ن د ل س ليس ف ق ط الأندلسيين المسلمين ا بل ل ل أنقذ س م م و ن الأندلس يهود أيضا لذلك لا تسمح لاي سافل في هذا الزمن لكي يعرفكم بحقوق ا ل إ ن س ا ن فحقوق ا ل إ ن س ا ن نحن المسلمون الذين صنعناها. وليسالوا إ ن شاءوا اليهود انفسهم الذين يبدو أنهم نسوا ما قدمه أجدادنا لأجدادهم كما الرئيس استمر في جهاده في البحر المتوسط يبدو في في أنهم كثير استمر واستطاع الإيطاليين على المعارك الانتصار وكان ابن أ خ ي ه محي الدين ب م ث ا ب ة يده اليمنى في تلك المعارك حتى جاء شهر أ غ س ط س من عام 1499. في ه ذ ا ا ل ش ه ر تقدم د و ا ج م ه و ر ي ة ا ل ب ن د ق ليلقي ي البحرية ة أسطول ل ل س ا إ ا م ي ة ا ل م ج ا ه د بقيادة ة البطل كمال ر ي س في م ع ر ك ة ت ا ا ر ي ي خ ة س م م ه ا ع ر ك ك ة ز و ن ي البحرية. تذكروا معركه ي جيدا هذا الاسم م ع زونكيو البحريه ة ذ ه المعركة غيرت من تاريخ المعارك ا ل ب ح ر ي ة ل ل أ ب د فكعاده المسلمين في الابتكار والاكتشاف والتطوير حضر كما ن ل ر ي س م ف ا ج أ ة لم يكن ا ل إ ي ط ا ل ي و ن يتوقعونها فقد استخدم ا ل م ج ا ه د الريس م م كمان س ل ل أ و ل م ر ة في التاريخ المدافع في المعارك ا ل ب ح ر ي ة لتصبح المدافع بعدها سلاحا من أ ه م أ س ل ح ة السفن في العالم وبعد أ ر ب ع ة أ ي ا م م ب ا ر ك ة هي عمر تلك ا ل م ع ر ك ة الثاني عشر والعشرين والثاني والعشرين والخامس والعشرين عشر من شهر أ غ س ط س ل ع استطاعت م 1499 ا ا ل ب ح ر ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل م ج ا ه د ة ل ا ل عثمان ب ق ي ا د ة القائد العملاق كمال ريس من سحق قوات العدو في هذه ا ل م ع ر ك ة التي كانت أ و ل م ع ر ك ة في التاريخ تستخدم فيها ا ل م د ف ع ي ة في المعارك ا ل ب ح ر ي ة أ ل م أ ق ل لكم أ ن تاريخ ا ل أ ر ض هو تاريخ ا ل إ س ل ا م أ و رئيس بيري كان يشارك عمه كمال في كل تلك المعارك إ ل ا أ ن ه امتاز عن عمه بموهبه ة عجيبة ستجعل م ن أحد أ عجيبه ظ عظماء م موهبة الرسم ولكنه لم يستخدم هذه الموهبة فيما يغضب الله أو في رسم وإنما التاريخ كانت الله أشياء تافهة فلقد لديه ولكنه يغضب في هذه أو و ه الموهبة تلك لخدمة الإسلام ل ل ا م م و س ن ف أ ص ح بيري ريس من أعظم رسامي الخرائط في التاريخ في ومع اشتداد و ط أ ة الهجمات ا ل ص ل ل ي ي ب ة ا ش ر س ة على أ ر ا ض ي المسلمين توجه كما الرئيس من الموانئ ا ل ع ث م ا ن ي ة نحو مصر بتوجيه خاص من السلطان العثماني هذه ا ل م ر ة ل إ ن ق ا ذ المماليك و إ م د ا د ه م ب ا ل أ م و ا ل وخشب السفن و ا ل أ س ل ح ة ا ل م ق د م ة من العثمانيين لكي تساعدهم في حربهم مع العدو المشترك مع العدو الصليبي البرتغالي في المحيط الهندي أيها الأحبة الأندلس أيضا أو في هذا الوقت لم تكن مصر تتبع للعثمانيين ولكن العثمانيين التي الرئيس في اليوم هذا ساعدوها لهم جهاده الوقت كما ساعدوا التي لم تكن أيضاً تابعة、لهم. كما استمر في جهاده بدون كلل أو ملل حتى جاء لم ولكن لم كلل ملل ذلك حتى تتبع بدون تكن تكن مصر في ن ه ا ي ة عام الف وخمسمئه وعشر او لعله ب د ا ي ة عام الف وخمسمئه وعشر لا نعلم بالتحديد ولكن ما نعلمه أ ن ع ا ص ف ة هوجاء اجتاحت البحر المتوسط لكي تغرق سفن احدى الحملات ا ل ع ث م ا ن ي ة ا ل ج ه ا د ي ة في البحر المتوسط وكان على ق ي ا د ة هذه السفن البطل ا ل إ س ل ا م ي المجاهد العملاق كمال ريس ا لقد ذ ي غ ر وهو ه ي ج ا في في سبيل الله في بحار الله الأرض كان ن ك عمره في ذلك الوقت؟ لقد كان عمره حين توفي رحمه الله ستين عاما ً قضاها في خ د م ة هذا الدين لكي يصل إ ل ي و إ ل ي ك ستين عاما ً أ ن ق ذ فيها آ ل ا ف ا ل أ ط ف ا ل والنساء و ا ل أ ب ر ي ا ء في ا ل أ ن د ل س بدون أ ن يفكر هو ب أ ه ل ه أ و أ ط ف ا ل ه أ و الاستمتاع بملذات الدنيا رحم الله البطل المجاهد كما ا ر ي س ولما وصلت أ خ ب ا ر موتي كما ا ر ي س إ ل ى ابن أ خ ي ه محي الدين بيريس ر ي رثاه محي الدين بيريس ر ي في ق ص ي د ة يطلب فيها طلبا مني ومنك يطلب فيها طلبا من كل المسلمين في كل زمان ومكان جاء في تلك ا ل ق ص ي د ة أ ي ه ا الصديق العزيز أ ر ي د ك أ ن تذكرنا في صلواتك وتذكر كمال الريس لقد عرف بحارا لا تحصى ولم يتمكن أ ح د من إ ي ق ا ف ه لقد مخرنا ع باب المتوسط معا و ر أ ي ن ا كل مدنه العظيمه ذهبنا إ ل ى ا ل أ ر ا ض ي ا ل إ ف ر ن ج ي ة وهزمنا الكفار ولكن ل ا ذ ي يتذكرون ك من ريس ف ي ص ل الله ت ه م رحم ا ان ل ل المجاهد ب ط م ك ريس ل ا تنسوه صلاتكم من دعائكم في صلاتكم يا في خ و ة فلقد ع ش ن ا ز م ن الاتراك ط و ي لا نعلم أبطالنا ولكن فضل الله شيئا عنه وعن غيره من أبطالنا. ولكن من فضل الله أن غيره و إ خ ن ا ا ل أ ت ليسوا مثلنا في نسيان عظماء ا ل أ م ة فقد قامت ا ل ب ح ر ي ة ا ل ت ر ك ي ة بإنشاء أربعة ا ا ر ف ق ط تي ب ح ر ة مقاتلة من طراز ا ا ر ر ب ب و سي جي بربروس ا ا ن س ب ة إ ل ى البطل ا ل إ س ل ا م ي الكبير خير الدين بربروسا ا ا تي سي جي اروج ريس ن س ب ة ل أ خ ي ه عروج ريس وتي سي جي صالح ريس وهي تشير إ ل ى صالح ريس وهو أ ي ض ا من أ ب ط ا ل ا ل ب ح ر ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة و الفرقات ا ل ر ا ب ع ة التي أ ن ش ئ ت عام الف وتسعمائه وثمانيه وتسعين هي تي سي جي كمال ريس ن س ب ة للعملاق ا ل إ س ل ا م ي البحري كمال ريس وبعد موت كمال ريس واصل ابن أ خ ي ه محي الدين بيري ريس ر ح ل ة الجهاد البحري لعمه فجاب البحار والمحيطات يرفع ر ا ي ة ا ل إ س ل ا م حتى وهذا ص ل إلى لأمريكا أمريكا ورسم خريطة ي خريطة أقدم الإطلاق لها على ه و يلغي ا ل ك ذ ب ة الكبرى التي تعلمناها في مدارسنا ب أ ن كولومبوس هو مكتشف أ م ر ي ك ا ف ا ل ح ق ي ق ة التي أ خ ف ي ت عنا لمئات السنين أ ن المستكشف ا ل إ س ل ا م ي بيري ريس هو مكتشف أ م ر ي ك ا الحقيقي طبعا سبق بيري ريس كثير من المسلمين الذين وصلوا ل أ م ر ي ك ا قبله ولكن بيري ريس هو الذي وضع أ و ل خ ر ي ط ة ع ل م ي ة للقارتين ا ل أ م ر ي ك ي ت ي ن بكل التفاصيل بما يعطيه الحق ب أ ن نطلق عليه لقب المكتشف الحقيقي ل أ م ر ي ك ا حيث بين بيري ريس ما اكتشفه في أ م ر ي ك ا في كتابه كتاب ا ل ب ح ر ي ة ا ل ذ ي قدمه للخليفة ا ل ع م ل ا ق سليمان القانوني ولكن ا ذ ي ا ي د ع م ب ن ف س ه ت لك الملك ح ا ا ا ت ت ل س ش ا أمريكا ف في ي ي ة ل س ذ ل ك فحسب بل رسم بل ب ي ر ريس خريطة ي ل ل ق ا ر ة ا ل ق ط ب ي ة ا ل ج ن و ب ي ة ف ك ا ن ا ل ب ط ل الملك إ س ل ا ي ا ب ي ر م ح ي ا ل د ي ن ب ي ر ي ريس ه ولكن أ م ك ت ش ف ا ل ق ا ر ة ا ل ق ط ب ي ة ا ل ج ن و ب ي ة و ا ل ت ي ت س م ى أ ن ا ر ك ل ك ا إ ذ ن فقد كان نفوذ المسلمين في عهد ا ل خ ل ي ف ة ا ل إ س ل ا م ي العملاق سليمان القانوني يمتد من فيينا شمالا وحتى القطب الجنوبي جنوبا ا مرورا بأمريكا وأفريقيا وأوروبا وآسيا الشيء العجيب في خريطة بيري ريس أنها ما تزال تحير العلماء إلى يوم الناس هذا حتى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا يوم خريطة بيري ريس تحير أبدت في إلى ش ه ه حتى ت د من ا ل د ق ة ا ل ع ج ي ب ة التي وردت في هذه ا ل خ ر ي ط ة شاهدوا معي هذا المقطع القصير من أ ح د البرامج ا ل و ث ا ئ ق ي ة التي تتحدث عن بيري ريس و اكتشافه Dating back to that time, the map depicts landmasses that were still, as yet, unexplored. It shows the coast of Antarctica as it exists under the current ice cover. Now, that's really pretty amazing because it would tend to indicate that the map was made at a time when Antarctica was ice free, which would be. Many b i l l i o n s of years ago. The map also accurately charts the coasts of Europe and North Africa, but it's the illustration of northern Antarctica that truly astonishes ancient astronaut theorists, because this region wouldn't even be discovered for another. 300 years. We have to remember that Antarctica is covered by at least a mile thick ice. We didn't have ground penetrating radar until 1958. So, for a map to exist in 1531 accurately showing the topography, it's pretty interesting. When cartographers superimposed the Piri r e i s map over a modern map of the world, they were amazed to discover that the ancient chart was fantastically accurate. In the most minute of details. But how could the creators of a centuries old map have known of mountains or rivers that had yet to be discovered? In 1531, I really don't know of anyone who was flying above the surface of the earth high enough to map topography, and how would they see underneath the ice? Their maps were so accurate. I mean, we know that they didn't go to Antarctica and explore it, but yet they were able to draw these maps of it. كما شاهدنا في هذا المقطع فإن خريطة بيريريس حيرت العلماء ل أ ن ه ا ليست ا ل خ ر ي ط ة ا ل أ ق د م ف ح س بل ب الاعجب خ ر ي ط ة ل أ فلم يكتفي برسم ي ي ر ب ر س خ ر ي ط ة ل ل أ م ر ي ك ي ت ي ن ب د ق ة ب ا ل غ ة بل رسم عليها أ ي ض ا أ ن و ا ع النباتات ح ي و ا ا ا ت و ل ن ا ل م و ج و د ة في كل م ن ط ق ة وحدد ا ل م س ا ف ة بين السواحل ا ل أ ف ر ي ق ي ة و ا ل أ و ر و ب ي ة و ا ل أ م ر ي ك ي ت ي ن ب د ق ة ع ج ي ب ة وهذا ر س م ن ر وتفرعاته أمريكا الأمازون العظيم وتفرعاته في أمريكا الجنوبية طبعا في ه كله ك قبل أن يدعي الإسبان والبرتغاليون ه أن يدعي ا ا ت ش ف ما لنهر ل طويلة بيري ريس رسم أيضا القارة القطبية ل أ أيضا م رسم ا بسنوات ا ز و ن بيري ريس جعل ن و وهذا ب بكل ي تفاصيلها ة ما ج هؤلاء العلماء ا ل ذ يشيرون ن وردوا المقطع في ي إ ل ى أ ن مخلوقات ف ض ا ئ ي ة هي من رسمت هذه ا ل خ ر ي ط ة أ ولكن ع ى الأقل ساعدت بيري ريس برسمها ل ريس بيري و ذ ل أ خريطة بمثل هذه الشيء د ق ة والتفاصيل تحتاج ل ع ر ا مئات ا ت بل ل س ن ن سنذكر بعد قليل سبب لنظرية ولكن لرسمها قليل المخلوقات الفضائية ل ترجيحهم سبب طبعا ا بعد ي ش الذي لا يعرفه ه ؤ ل العلماء ء ا الجغرافيين أ ولا ع يعرفونه ل ل ه م و يريدون ذ ك ر ه أ ن سكانا مسلمين في ا ل أ م ر ي ك ي ت ي ن ك ا ن وكما ا بالفعل موجودين م وصول بيري ريس ي قبل ل ر أ ا ب ئ ت السنين وكما ذكرنا في ا ل ح ل ق ة ا ل م ا ض ي ة ف إ ن الوجود ا ل إ س ل ا م ي في أ م ر ي ك ا يعود إ ل ى مئات السنين قبل ذلك وهو ا ل أ م ر الذي ساعد بيري ريس في رسم كل هذه التفاصيل الدقيقه ة قديمة والتي وجود ورسومات أبحاث ا تعني ت ع د س في محليين مسلمين عمله بل وجود سكان محليين مسلمين س ا ع د وربما ه في تحديد التفاصيل تحديد الدقيقة التي تحتاج ل ع ش ا السنين إن لم تكن مئات السنين لتحديدها وهو ما ت تكن لم مسلمين إن يؤكد وجود وهو ا في السابق ل ل ف في أمريكا أخاهم بيري ريس في ع أ ر ي ك ساعدوا ريس رسم أخاهم خريطته بيري وربما في كان الهنود الحمر الذين اعتنق الكثير منهم ا ل إ س ل ا م هم من ساعد بيري ريس في رسم ا ل ق ا ر ة ا ل ق ط ب ي ة ا ل ج ن و ب ي ة التي من المرجح من أنهم ر خ ب ولكن ه ورسموها ا منذ آ ا السنين ف ل و ما الذي دفع هؤلاء العلماء الغير مسلمين الذين ظهروا في المقطع إ ل ى ذكر خ ر ي ط ة بيري ريس المسلم وتوضيح ما فيها من عجائب وغرائب و ا ل ح ق ي ق ة أ ن السبب الذي دفعهم إ ل ى ذلك لا يتعلق ب إ ث ب ا ت أ ن المسلمين هم الذين اكتشفوا أ م ر ي ك ا و إ ن م ا أ ر ا د و ا بذلك إ ث ب ا ت معتقد ل ط ا ئ ف ة د ي ن ي ة يعتقد بها كثير من ا ل أ م ر ي ك ي ي ن هذه ا ل ط ا ئ ف ة تدعى ط ا ئ ف ة العلمولوجيا أ و السينتولوجي هي ضمنها دينية انتشرت تنتشر في أمريكا. تؤمن بأشياء غريبة. من ضمنها وجود مخلوقات فضائية سكنت الأرض في أبنية كبيرة في طائفة انتشرت ومازالت مخلوقات الأرض السابق. قامت ببناء أبنية كبيرة وجدت في حضارات مختلفة. وجود وجدت تنتشر تؤمن من سكنت ولذلك ع ى فكرة ينتمي ل ه ه ا ط ا ئ ف ة ث أمثال الممثل جون ترافولتا والممثل ي مشاهير هوليوود يبدو أن منتجي ر ترافولتا كروز من من توم المهم جون أن ه ذكروا ا الوثائق هذا الدين وأرادوا بإنتاجه إثبات اعتقادهم بوجود مخلوقات فضائية على الأرض سابقا على ل ل يعتنقون بوجود و ذ ذ ك معلومات س ر ي ة عن ح ق ي ق ة خ ر ي ط ة بيري ريس والتي فسروا دقتها ا ل ب ا ل غ ة والمعلومات التي بها إ ل ى م س ا ع د ة تلقاها بطلنا العثماني من المخلوقات الفضائيه ة والحمد ل ل الذي صخر مثل هؤلاء المساكين لكي نعرف نحن تاريخ عظمة ديننا ونتعرف على تاريخ أبطالنا الذين لم نعلم عنهم شيئا وبعد اكتشافه لأمريكا والقطب الجنوبي مثل لكي على لم نعلم بطلنا بيري ريس صخر نعرف ونتعرف أبحر عظمة عنهم نحن وبعد ب أ س ط ي ل ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ع ث م ا ن ي ة ل م س ا ع د ة المسلمين في ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة في البحر ا ل أ ح م ر والخليج العربي والمحيط الهندي أ م ا م هجمات البرتغالين ي الصليبين ي ف س ا ع د ت القوات ا ل ب ح ر ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل م ج ا ه د ة التابع ة ل ل خ ل ا ف ة ا ل ع ث م ا ن ي ة إخوتهم ا ل م ج ا ه د ي ن في اليمن فسطعوا ا ت ا ت ح ر ي ر عدن من براثن الصليبين نحو مسقط التي احتلتها ا ل ي ج ولكن ش ا ص الصليبيين ل البرتغالية الأسطول العثماني المجاهد بقيادة البطل بيري ريس بمساعدة من المجاهدين العمانيين البرتغاليين وعلى ي ي بقيادة بيري ريس تحرير ب بمساعدة ة فاستطاع ف مسقط من من من ر ة ع م ا لاحظوا م تكن تتبع ل ل العثمانية、أيضا. ولكن ل خ ا أيضا ا ف ة معي يا إخوة الذين إخوة ا ظلمناهم في مناهجنا واتهمناهم ب أ ن ه م أ ر ا د و ا فقط التوسع لم ا ا ساعدوا ح ظ و كيف ل م ا ل يساعدوا ك في مصر وبني الأحمر في وبني مصر الأحمر ن ا ل ل أ د و ل م مسقط ا ا ن ن ي ي في وكيف س ع العثمانيين ا ل د عنهم آلاف الأميال لم هؤلاء فحسب بل سنرى أ ي ض ا في الحلقات القادمه ة كيف أ ن م س ا على د و ا ا م أمام غ ر ب الصليبيين ل ع الرغم من أ ن ملوك المغرب وقتها رفضوا الانضمام ل ل خ ل ا ف ة العثمانيه ة و ا ل ل يا إخوة إن العثمانيين ل م ظ وبعد ا ظلماً ك ي في مناهج التاريخ المدرسي ر ا مناهج ا ل ف ن ة والتي صورتهم بأبشع الصور و بأبشع ق آن الأوان أن ن ل ع مسقط تاريخنا بدون تدخل غزة التاريخ الحقيقي ما بدون وبعد غزة توجه مجاهدنا بيري ريس نحو البحرين وقطر و ا ل ب ص ر ة ل م س ا ع د ة المجاهدين العرب هناك في قتال الصليبيين البرتغاليين الذين أرادوا ب م س ا ع د ة و خ ي ا ن ة من ا ل ش ي ع ة الصفويين الفرس من تطبيق ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة و ذ للقيام ك ل بعمل حقير سنعلمه لاحقا في ا ل ح ل ق ة ا ل ق ا د م ة إ ن شاء الله ولكن كم كان عمر بيريس في هذا الوقت الذي كان يبحر فيه عبر محيطات وبحار الدنيا إلى كل إلينا كل العظماء لكبر عليك تعلم من يستمع أن سفينة العظماء قد فاتته لكبر سنه عليك أن ويعتقد فاتته قد أ ن بيري ريس في هذا الوقت كان يبلغ من العمر تسعين عاما تسعين عاما لذلك لا تشعر أ ب د ا ب ا ل ي أ س واعلم أ ن ه مازال هناك مكان لك في سفينة ا لكي ع ظ م ا ء ل تقدم لهذا الدين شيئا ربما يخلد اسمك بين ق ا ئ م ة العظماء فسفينة تعرف جنس قومية العظماء لا تعرف حدودا لعمر أو جنس أو、قومية. ومع ب بلغ بطلنا ع د أن ل ا ج ا ه د بيري ريس س ت ي ن سنة انتهاء ت ح ي ت ترك لنا كتابا من أعظم الكتب البحرية يكتب ه بعد البحرية ب أعظم أن لنا من ا م ا ل ذ هذه ب ومع انتهاء ه ا ل ح ل ق ة نكون قد انتهينا من عشر حلقات من برنامج العظماء ا ل م ئ ة فتلك ك عشر ا م ل ة سعدت ف ي ه ا جدا、برفقتكم. الحلقات العشر القادمة برفقتكم ربما ستكون ص د ي م ة بشكل أ ك ب ر من الحلقات ا ل س ا ب ق ة إ ل ا أ ن ن ي كما وعدتكم سابقا س أ خ ص ص ح ل ق ة بعد كل عشر حلقات أجيب أسئلة سنجيب فيها معي التي فيها الماضية في تابعوا وعندبا الاستفسارات وبركاته والمقترحات الحلقة القادمة الحلقات العشر كونوا الموعد السلام على عن عن عليكم وردت س أ ت من فضلك شاهد المقطع ل ن ا م ل ا ولا تنس الاعجاب ب ا ء ة ت ع ل ي ق ا ت ك م و م ق ت ر ح ا ت ك م أ س ف ل ا ل ف في ي ي د و ا ل ي و ت ي و ب و ع ب ر ص ف ح ت ن ا ع ل ى ا ل ف ي س ب و ك وتويتر ت ي س م ن ش ر ت ع ل ي ق ا ت مميزة في ك ل حلقة أ م ا ا ل آ ن ا ق ر أ و ا ا ل ت ع ل ي ق ا ت ا ل ق ا د م ة ا ل ت ي ل ا ت ق ل روعة ع ن أ ح د ا ث ق ص ت ن ا ل ا ت ن س و ن ا مهم ل ح ا ل د ع ا ء ا ل س ل ا م ع ل ي ك م علماً وروحاً للتقدم جاري لبناء جين بسلاحه علما وروحا للتقدم ج ا ر ي وبمنهج شرب ا ل أ ص ا ل ة منهما ذاك الكتاب و س ن ة المختار ذاك الكتاب وللطريق س ن ة ا م خ ت ا ا ر مشاعر ا ل أ ن و ا ر عبيره الفواري. هم في الطريق مشاعر الأنواري. هم للنسيم عبيره الفواري هم ق ا د ة رفعوا التميز رايه هم في العزيمه همه ا ل أ م ص ا ر هم للطريق مشاعر الانوار أ ن و ر ل ل س ي م عبيره ا ل ف ي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 ق ا د ة رفعوا التميز رايه هم في العزيمتهم